ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء اذنا قد جددتم السوء اذ ما سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 ما عندكم ينفد وما عند اللَّهِ باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو, وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة طيبة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 الذلّه روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهداه وبشرا للمسلمين.